قالوا لي أوصف حسنها أنا قلت دا معقول وانا لو هحاول وصفها أبدأ منين القول وسرحت لحظه في حبها إحساس وشرح يطول ولقيتني بهتف باسمها كلمة لأغلى رسول استرسوا بي شهد علي صلاة وسلام <سألحن> ونسب فيها شهد الحبيب ليها على صدى والسلام بيها شهد الحبيب ليها على والسلام سفو جلها غريب وجمع حبيب وحبيب الإخوة لا تثريب والعفو أحلى كلام وعلى ضفاف النيل أسياف قصر جامل والطفل ماله مسيل قوة تبوت يا سلام استوسخ البيل Estos sugere serilo مهدي يا مهدي يا هاجر وماريا عن زوجه مصريه اكتب تدوب لاله منقوش على بابك حضنك لاحبابك بسجد على ترابك وبودع الآلام حبيب ليها عليه الصلاة وسلام. المدنة دي بتقول لو العدو ما غول سيفك هنا مسلول يكنانة الإسلام يا أمي يا شابة هب الولاد هبه زرع في ميدان حبه طرحت سنين أحلى استعنا <سؤال> <سؤال> صخر بيها صهر ونسى شهد الحبيب ليها عليه صلاة وسلام علي صلاة وسلام قولي اوصف <تصفيق> حسنها انا قلت ده وانا لو احاول وصفها ابدا منين القول وسرحت لحظه في حبها